بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نزل العزيز الرحيم لتوذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في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 INNA NAHNU NUHYIL MAUTA WA NAKTUBU MA QADDAMU WA ATHARAHUM WA KULLA SHAY'IN AHSAINAHU FI IMAAMIN MUBIN WA UDRIB LAHUM MATHALAN ASHABAL QARYATI IDH JA'A AHLUL MURSALUN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 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ beriman! قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ Aku akan تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ kamu berita عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِن الَّذِي ظَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ طِيلَ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لِئَلِيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْ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 Om alas dia akan makan su AC dan yang dibuat oleh anda berhad scan Super 10 yang jadi terdapat laughter dan anak-anak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 لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْنُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ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 تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ كُنْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي اغْلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 111. David Michael Farah ditCalais Ahlriaan Aboleh Jawaid net repay dir. 122. Belum van Onas Ashkodar dekmeli k 144. ямptonder ale raf, mohon j Certup��假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 118. Olam yara l'inzana anna khalaknaahu min nutfati fa iza hua khasimun mubi 119. Wadarab lana mafala wanasiyah falqah 111. Qal man yuhyi al-ibhah mawahi Qul yuhyi al la